فاعبوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عدمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن فلا غالب لكم وإن يحذركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل مَنْ يَغْلُ اليَأْسِ بِمَا وَلَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله فصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يسلو عليهم آياته ويزكيهم ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد 117. قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير